বাংলা মানবতা সমাধান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 قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون واني مرسله اليهم بهديه فناغره بما يرجع المرسلون الله অলিম খামি اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما جاء سليمان قال أتمدونني بما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 ان الله و الى الله ربنا Dialogue. Dialogue. Dialogue, discussion, discussion. discussion. discussion. debate, debate. debate. Rebuttal. Rebuttal. Rebuttal. Conclusion. rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Look at this. Shammukh Ratno Taip. Aapunosh Shampra Chaar. Shakal Chai Dosh Bangladeshe. Peace TV Banglai. আবু হরাই আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না আল্লাহতালাও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন না সুনান তির্মিজি সৎ কাজ ও সদ ব্যবহার অধ্যায় অনুচ্ছেদ হাদিস নম্বর জামার তাম সৃষ্টির জন্য सल्लल्लाहु सल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाले शांति दूत परवर्ती अनुष्ठान पीस टी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 قالوا تقاسموا بالله لنبيت أنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فأنظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين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 فَإِن جَئْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ س اسم رك الأعللى الذي خلق فسى والذ قد فهد وال الذي أخرج الموع فجعل غث أن أحوى سنقرك فلاة سائللا ما ش الله إن يعلم الجهر وما يخفى وأن يسركسررى فذكر إن ف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 لا صحف إبراهيم وموسى الله أكبر, أكبر سعيع الله لمن حميد ربانا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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر سعع الله لمن حميد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 ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سعى الله لمن حميد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 اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جمتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة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 برحمتك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Oh.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 আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাল্লাহ আলি আসাল্লাম এর সন্নাতে উদ্ভাসিত পত পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন ইস টিভি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শ সন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সোনের বাস্তবায়ন দেখুন প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায়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 to implement the convincing Islamic come educational formula to excel in your career. dekun career guidance. Every day, every day, every day, every day, and every day, every day, Peace TV, Banglai.